مستوى على العرش، ملك من دونه مُواليه، من ولا شفيع أَفَلَا تَتَدَكَّونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَالَمِ قَدَارُهُ الْفَسَلَةِ مِمَّا تَعْلَمُونَ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن خَلَقَهُ شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما هتشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل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 لكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم. ذكروا بها خروس الجدوه وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفه وطمعا ومن مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس هم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلهم بما كانوا يعملون وامنا الذين فسقوا فمؤاواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها عيدوا فيها وقيل لهم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 صبروا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا منهم قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرون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 مِرَا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلالُهَا وَذُلِّلَت قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّمُوهَا تَقْدِيرًا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 وَإِذَا وَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَالْكَأْسُ كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك لا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن قناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكروا فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله.